روى ابن المبارك في الزهد عن مولا لأبي ريحانه قال قفل أبو ريحانه من بعث غزى فيه فلما انصرها أتى أهله فتعشى من عشائهم ثم دعا بوضوء فتوضأ منه ثم قام إلى مسجده يعني مصلاه في بيته فقرأ سورة ثم أخرى فلم يزل كذلك مكانه كلما فرغ من سورة افتتح الأخرى حتى إذا أزن المؤذن من اختحر شد عليه ثيابه فأتت امرأته فقالت يا أبا ريحانة قد غزوت فتعبت في غزوتك ثم قدمت إلي فلم يكن لي منك حظ ولا نصير فقال بلا والله بلا والله ما خضرت لي على بال ولو ذكرتك لكان لك علي حق قالت فما الذي شغلك عنه يا أبا ريحانة